لا أصولي دعوي سلفي كذا أصلي لم كتابة باس كده أثمان جانجايدوا بارمك لأصولي دعوي سلفي زيادة تنها حصرني لم هاشتا لم هاشتا أصلي قرين في هنا أو بتيبات أو يكلم زمانا في اسمان زيادة الفئة أصلي هاشتا التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة في معاملة أئمتنا وحكامنا هل وستي أهل السنة برا بربا في شوائكان ما، تشفي شوائي علم بن، تشفي شو، في شوائي دين يعني هن بن يعني سلطان حكام بن، في أئمتنا في معاملة أئمتنا وحكامنا. كابو هاد شيء قرآن والسنة وسلف أم أمته فهم سلف أم أمته مناجي لسناي خوازت أبوي شو تتعاملوا مع ملابكين لقال كارب دستة، لقال دولة. نحن نسمع ونطيع لولاة أمرنا في غير معصية إما أهل السنه جو أقرين بو كاربادستا كان من لي أقرين وباقص الشيان أكين أواني كاربادست كسا كاربادستنيا حقي سمعطاعيني كسكا كاربادستا سلطي بدستا حكمتي بدستا جوين لي أقرين باقص اكين أكين والام لماعصية دانا كالين لما عصيت دانا يعني أجر ما عصيت يانبو يتناهي ما دام معصيتان هي فاسق بقصة الناكي نعم لما عصيت كذا بقصة الناكي ما دام مسلمان بفسقوا في جود شبه باتعون شبه بزعل مخن راجش بقى وكل سلدمي حجاجي كور يوسف كشن دين شن صداها هذا راح خلقه كوش كوشتن مسلمان كوش علماء يعني كوش أهل سنة هر لحلال دا لطاعدة هر بقصيان كدوى بلام لما أصيد لما أصيد هكذا بقصيناك كابو سمع طعب وكهر بداست با بابو مسلمانيك كهر كا با بداست ولا نرى الخروج على الحاكم المسلمي مهما كثرت معاصي لا نرى يعني لا نعتقد باورمان باونيكا خروج وكين درشين لسر حاكم ذي حاكم مكربده سو دوله بوستينه و مرجع مسلمان بيت كافر نبوبيت تكفيرك رابيت جاء خروجك اگر بقصبه و مظاهره بيت السلام بسلاح بيت بالشوارج بيت بهيت قالوا انا نابي لحكام درب شي ذي لهو كسه كان سلم من بركان او قصب حكامك او خروجك كسه كله بمظاهره قصب حكامك وخروجك يجب بنوسين بنوسين هناك فيس بوك، في إنترنت، في جرائد، في مثالب ومساوئ وخلافة حكام باسك أو باسكا باسك خروج. تفسير مبرر لأهل السنة. لأهل السنة يجب أن يكون نصحة. إذا كان لأهل السنة حراما، فهذا يجب لا. لحكام لا أقا تاواني غشك على كسيك لحكامه غشك على الرعية أجد تواني غشك دين الرعية وكن حديثك تفسيرك يبلاي كي تواقيدينها يان باسي حكمي غشك دين الرعية وكيت قيدنيا أما باسي جندلي فلان وفلان يا فلان حزب فلان لا يا فلان جماعة فلان إمام أمير أو أنا تعيينا تشخيصا أو خروجا نبي بوسوا جاء خروج بقول بيان بفعل بيان باشخينو اوانا بيت اهلي سنة خروجناك الحكام مسلمان طبعا حاكمي مسلمان مهما كثورة معاصي كان يكفاسق وفاجر به كان يخلافكار به ولا ندخل في شيء من أمور دنياهم ايما منافسيا لكن لسا الدنيا لسا الكرسي تدخل لأي شيء اواناك واهلي سنة أصلا شاويا لحكومنية بوخويا بباسم لحكم لحكومنية اينا ياكل غايات أهل السنة أويا تحكيم شريعتي خابكده حاول أذن فلام خيان بو خوين بن حزين لا كربداسية و منصب وأنا بيت نه وننصحه نصيحتي حكامك أن أوني بلي بيدنج بن بيدنج بن لا حرام مكانيا بيدنج ناب النصيحة حسب الطريقة الشرعية بصدق وإخلاص بالراس توا بالصدق و ببين ما بستي كبو خوان نهاية البيت نصيحتي شيء كان حكمته كابريجيه مسؤول أبينيت قائم قامه مديري أسايشا مديري بيش مرجعي والجيشة وزير الرئيسة شيء كه في رياك وتيلاشون برادري لبر خدمتي لبر منصب لبر سردينيك بيبقى لك به ظلمي لي أكرهك يعني أتبعوا حاشي وأنصارك لفلانش فلان وفلان كان أما عزني كأولي أكريلي بك بك أمنا صحته ونصحهم حسب الطريقة الشرعية طريقة شرعية هي أن يكون سرا بينك وبينه هو شرعي أما على الملأ نصيحة لس الملا نأكله نصيحة لست لفز بهوار وقول النصيحة سرًا حبيب السري بك لا سيما في زمن الفتن بطاعة بدل سلمانك كفتنة لبين خلق و لبين حكام وحكام كارباد لا توشي تاوان معاصي في سخفجور هات بيتن. وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح والفلاح في سرنا وعلانيتنا دعاءك نحن لدروش مكان أهل السنة أو دعاء سلطانك بو سلطان اكن دعائبو اكن حاكمك اگر ظالم اجبه دعائبو اكن ابي اغا تنبي دعاك او كاتبوچيا بو هدايه بو تحكيم شريعه حاكمك كاردستي كا ظالم خويه قوانيد بك ايشو شريعه بك خو هدايه خلق رابع الاخويا كاريكي في بكم ملتي سراحت يعني بد جيناستي بو يدروش مي اهل بدعاء بعكسه ويا هر كسك دعاء لرس او مبتدعه السلطان <تصفيق> فالمصاحب او صاحب سننيه هر كسك تبيني سبع دعاءكاد ل... او اهل بدعه ومرامي شي هي شورشي شي خروجي شي شتهي بخوي هي بالامر بكردس لان اهل السنه تمحينا بالسلطنيه تمحينا بالسلطنيه سلطانك يعني علي بخد فيها يشك ولا شوني خد أجد ببقساتي كت يكثر جوراء وتشاك ببش نجوراء هالنصيحتي كت هشاك بها أجنان دسكاري كدنيا مش طبعا منهجي إسلام وياه ونيبلاي تجربة إياه قابلة لغلطة قابلة لغلطنيه مديني خواه وما منهج أهل السنة غير أمهد كتري حقنيه شونك أجد أوانيش لواقع دخوين تحقيق دنيا وتشاك زعل أواني بشورش وبثورات دخوين تحقيق ولا جلها الصلاطينها تعامل يان بارقي لغن صراطينا جولان أبني هجفر بومي كانني إلا كشت كشتار وخرابنا بي يعني جاري وابوه لشاري قال شعنك هزارها صدها هزار وكل حما كاتخوا إخواننا مصر لحمال سوريا لغل حافظ أسد يعني شندين خلق جدا شندين أفراد قيلا سجن كلا زناء لغل كلا ومعروفة لهم حكومات دكتات هوركانا معروفة كشناها كارساتي قولا قولا بدا سما نوبا كابو إما دعاء أكين لا من باريش ولا ماليش أو نبيا لسر من بلا لبر نفاق ولبر بار تقيا لبر بار ولبر منصب دعاء أكين اللي كان من الجير يوان جنين بها نعم إما لسر العالم دعاء أكين دعاء أكين خويت تعالى موفق يمكالات الخير خويت تعالى إدايات يمبدا خويت تعالى وين ليبكا ومن الخير بو خلق شو كي ما أحمى ببمنصب كان ينير، لأن صلاحهم شن ك صلاحه تجايبوني أوان صلاحي همو عبد كاني خوايا صلاحي بلاده يعني أوكو بنبارك الله هل وهل أفسد الدين إلا ملوكها وإحبار السوء ورهبانها سيك وملهن دين ينخرب قدور دين ينشواندوه خلك ينشواندوه خلك إن الدين لا دعسيك وما الأمراء وعلماء السوء ومرأيسه علمائسه الرهبان وهل أفسد الدين يعني ما أفسد الدين هل كان استفهام بمعنى النفي وهل أفسد الدين إلا ملوكها وأحبار سوء والرهبان رهبان الشيخ العباد عباد دراويش يعني بو شو كحكمكربداس اغر خراب بولبره پریپیله بول وای ملک وسمانی پی و عرضی پی و راتبی پی عمانه خال کی زور تملق بو کان گل خراب علماء سو ایش ابینی بدا خوا ملائکی زور ها یا هیچ جناداته من اج اهل سنه جناداته حلال وحرام هر وها دین بو خلق اشی ونه خالکی شهدی کی پرسیل لیک علی ملا فلان قزوی ود اخبار اخبار محرم محرم الرباح رباح ربايا خوي تعلت للرباحة فما فأذنوا بحرب من الله أو الله ما عدا من سبيل الصلاة وموباح ما دام من سبيل نعازم شيتها ما دام عدا مضررتها حج حرام يجنيه إلا حلال إن كذوبا سلوبك لا ساليبوايا صلاحي علماء صلاحي أمراء صلاحي خلك كاتح وكم شاكبون شاكب. ونكره الدخول عليهم ثما شيء أمن أمن قطعك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 وي يجب ل يكون هناك من يجب ان بولاي هناك من يجب ان يكون هناك من ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب من يجب ان يكون هناك من يجب ان حزناكم بشي بولان شون كابيته هو كالي لنا وداني لنا ونكره الدخول عليهم إلا لناصح كسيك بجي نصحتهم كالقيدينية ونصحت بشي بولان أو متظلم ظلم يقول لك وناتشاري وناشاري بشيش كاياتي حال يخد ببيتها لاي كار بدستك أو متظلم أنجا ونرى الجهاد معه يعني لقل يانا جهاد كين دجبة كافر يالا دج... لو جهادي كدجبة هار كسيك اي كان شرعي بيت ناآلان بین امانه حاکم من چونه بله امانه حاکم مالند، امانه فسقند فاجئل مبتدیم چونه به جهاد کن، بونمونه کار بدستکلمان اگر جهادن برانبر با کفّار برانبر با یهود برانبر با نصارا یا برانبر با حدّج منیک که حقیقی ها بو شرع جهاد کن، چون بشیند جر لیوای امانوا، جر امرت و کار بدستی امانوا نه با فسق بند فاجئل بن، لی اهل سنت نه به جمعاتی خم انچیا که ومراه سلاطين وننكر على من سبهم أو شهر بهم كسك جينن في ادات ايمن نبكو بين كاري منكرك كركن ينكسك راندن ومناه بسي فلانكس فلانكس او أو او أو او أو او أو او ندزه او ندزه او ندزه او ندزه او ان بل بدم او سر لخرافود رکا او ولاد چکهدا هسه او هم ميديا که هيا گندلی یک بهی شکار و دستکان واسه چون که لهمو صدر میکرد است زورینی مگر کم یک نوید الا متورث لا لا بار و لا سامان و لا دین دانه دانه بس یمانه کن گندلای کانش واسه کن خو کسش محکم نکره نكز محكمك لوا، نكز باركيل السن لوا تو، نكز زيه كيل السن لوا تو، نكز ذلك لوا، نكز او هم أيش قازن جيك دابيني شيء دابيني هم ويش يا، هم ويدز لما في ذلك من إثارة الرعاية عليه، شو كأقرباسي كارو دستكان ما فلان وفلان وان وان وان خلكي لما أجاهاليش كانوا مما يؤدي إلى أحد أمرين، خلق من إثار كذو هن دع، من ليه هن دانو الخروج عليهم خلق, خلق كان برعبري كان, كان يعني دا يعني وهروها خالق کشوریت سیستم تیکه چیت یهن اگر امروز نبی فرمان اکن فرمانش بشر فرمان اکن فرمان اکن کجی بچینه باید بینی کار بدست کان حق مکان فرمان اکن خالقی باقسن نه زور جر دام با ماند دام نه با شو دام نه فرمان اکن فلانش رتبه کن کذنگ واني لم لا مناسبه مبسم امي اماكو اصلا مبسم اونيك كذا او كبه السنه كمعاشي خبر نادن او حقو اشتهي برشا كذا من قال ظلميش كيفاش يكنين واش بشرعينه زعن راتبي خلد ندي لا بران برشي لا بران بر هندشتي درا نوبستم اونيه اما اصل اويك اجت خلقت دا جان كاربدست او قاعده كا يشوروشو خندروسبيه ين خلق شي بلاياني كما وبقسي كاربدست كن ناك وهنا انقل كلاما لائمه الدعوه رحمه الله تعالى عليهم في الدور السنيه يقول الشيخ العلام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب الشيخ عبد اللطيف كيكيك الاحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب لكتبيه الدور السنيه اوي نقل كدوى ولان ليله ده او نقلكم اكم كقصيكيكي كاللابير دعوي سلفي رحمة الله تعالى لها رحمة الله وجزاهم الله تعالى عن الإسلام والسنه خير الجزاء تعالى قداشت يمدى ثواب وخزمة الإسلام والسنة في رساله له وجهها إلى أحد اخوانه ناميك ناردوه بويك يقل براكاني الذين لم يتتضح لهم المواقف الصحيحة في زمن الفتنة بويك يقل براكاني كلكاتي فتنة كاتي كفتن الردوة حلويستي الدروستي نزاني و رنبوا في ورحمة الله تعالى عليه وعليهم رحمة ثم قال, قال ثم هنا مسألة أخرى وداهية كبرى مسألة أخرى وداه يعني مصيبة مصيبة كبرى دهى بها الشيطان يعني أصاب بها الشيطان كثير من الناس. لو كاتيك او في اثنين كركاني في دارويدا ريدا وشيطان او في اثنين جوركدو فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين شيطان كم لا خلف شيهان دا ولويكا جماعتي مسلمان ومسلمان فالتوازك نو جوازيب نيوان يانوا ويوجب الاختلاف في الدين فبيتهو كاري جوازي لبربوشون أيندا وما ذمه الكتاب المبين لو كا خويت القرآن دا ذمي كدوة كتفرقة ويفضي للإخلاد إلى الأرض يعني كار جيشوت أوي ببته هو كار خلشي حزل الدنيا كان أخلد إلى الأرض يعني إرادة الدنيا الإخلاد يعني إرادة الدنيا كسيك بدوين منصبأ بجر كسيك بدوين منصبأ لا كرسيك لا منصبك لا بوستك أي لا تعصبوا رات بكيان بو او بيقاي كهياتي و الجهاد و رب العالمين كبيرتا وكاري او ايكا جهاد شرعينا كان دين سرنخا و يفضي الى منع الزكاة و ايلي ديد اقا السلطان نمينه كاربادز نمينه لدولته اسلامية كسي كسي جماعة ما او اتخ خلق زكاة و كيبدا شوكي ايش كسيا سلطانيني ايش كسيا سلطانيني ايش كسيا سلطانيني ايش خلقيا بيبا غروب غروب جماعات جماعات الله وتأجيج النار الفتنة والضلالات يعني عقري شيء خوشبة عقري فتنو دو بدي شيء جمراعتي يوان فتلطف الشيطان في إدخال هذه المكيدة شيطان خناه بيبلع أمشتيا واللهي زرناش رينا زرنا حقا ديد الله حقا أمشتة حقا اما حقك الشرعي ما فيك الرواية لأ أجي أقول لك إخبار لكن كان هو علينا ما في الرواية خلكه أما ما في تاك كسي أما ما ما في فلانة همشت هر دوله هر سيله هر كم متنازعة هر كاري كي هم هم يقصيك فيه لحقته صوت الشرعيه بوشي أما شيطان وايد كدوه كاريك بهم هم يانك لا لا أو اشتيكي بدست وهيا مش شيطان وإليك ذو الكواب زعني حقه ونصب لها حج حججاً ومقدمات شندين بالجيب بدست ودعوة الشيطان الله إيه هو كما ود وموسى مو شندين بالجثة كاركتر وما لهمي بالجنب ومقدمات وأوهمهم أن طاعة بعض المتغلبين وشيطان وإليك دون ك بجرا جرالي كدني هنيك كبزوز سركوتون متغلب كسيكا والمستلم شارة شرع ارمان نیست سیستم و نظامی عتیه حکومت دسلطی عتیه همو دوایدیه کسی دیاله ولع و بزرگی زورداری خویزال کات سلام شرعیه هندی لام شعره او متغلبه با تكلف بزرگی زورداری کودتاها شورشی اکات انقلابی اکات او متغلبه و یعنی کسی اگر بله متغلبه پولمنه استعیمنم لام ولع تا اژینی کاملا کسی دیان بزرگی زورداری برج للمواطئ دقيق لكن اما فتنه ما متغلبني ايش تنهن شر بي والله ما دام متغلبن بزور ابي بكس يمكن طعيان شنو كان متغلب ما متغلبني هو, هو فتنهك اجينا اصلا خلق ايش كل كي شيء كني ابويداني شو سلطان جي دولتي شيء هموشتك واضحه بويا اي من الحكام فيما امر الله ورسوله من واجبات الامام وفيما فيه دفع عن الاسلام وحمايه لحوزتي كن كاتي الله وأوهم وأوهمهم أن طاعة بعض المتغلبين أي من الحكام يعني بقصي عم بقي لشيا في ما أمر الله ورسوله من واجبات الإمام يعني تون بقصي إمامك يأبى بقصي متغلبك يه وأنية إمام إمام الرئيس يا ملاطرة رئيس يا ملاطابي بقصي بك كما كم الله خالك شور شيء كان أبي بقصي النك يه أبي حموقك الزبلا وريان بوسته أبي بقصي إمامك يه خود بك أمانيك وعنوية ظالبن بسر أمس سلطة ودى صلاتي كهية أمانيك وعنوية ظالبن بسر ودى صلات دولات لقل دولتها ببرامبن يمبوسي لأن أقروانكي أو كاتا أو كوم الله دروسها بي كوم الله كتير دروسها بي المهم أمن وآسائيش ودى صلات دولتك نامين لأن إمام أتواني أوشتاني كواجبات شرعية رأي بريني وفيما فيه دفع عن الإسلام أتواني دفع لإسلام كا أقول ناره حتى يدش بإسلامه أبو لنائي بدأ وحماية لحوزته يعني لجماعته يعني كسر جماعته مسلمان ومس يعني ليشونك هم إمامته ندفعين لك والحالة هذه ولا تشرع يعني ولا تشرع طاعة المتغلب ناب بقصي شبك كي كسر كهدتاع كشر ركاد دشبة كيا دشبة فملخص المكيدة أن طاعة بعض المتغلبين المتخل... لا تجب والحالة هذه يعني في حالة فتن لكاتك كاتي فتنية كمال كسي كودتها كان شور كان نبي أقسمك أوكيه أجر حكمك متغلب بونم هنا اما أعتقد من بليرة يعني أم ولا تيجي مهايا خو أنا كات أجر كمال هاد كودتاي كدو كودتها كيس سريجتو دصلات توا ورقد بمصلحة شرعية كيو ترى استبل أمر توا صلاة كوفته جاهدة سي، أميش مسلمانة أميش مسلمانة، هو حاكم شيء متقلب وبقصيئ كن، هوي دوا مش كدير، ان كباي بقى انقلاب ما دام دلصلاة قد مش ونا كنا، توا مش تريشبوه، رخص أو ما دام شيء فلاما غد الصلاه ما نهي السلطان ما نهي امام ما نهي اي مشكل يعني كما قلت لكن لا كات فيتنه وشروش وركايا بقسم متغلبكناكين بقسم كلت شيكناك لا قال السلطان ابين ما دام مسلمان هذو شرط لا يمسمانا من حتى او كاتيكه سرقه كسر كود ايت بسالام سركوت او كعتبران بر بسركوت وكناوسطيناو اما استو يعني تو زي متغلب سرك ودانجب أقصيكي هذا الشيء مسلمانه ثم يقول الشيخ يرد هذه المكيدة فيه. ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر أولاد أهل الإسلام من أهل يزيد بن معاوية عمانيك واكوتونة نائم في اتنانا. كاتك شر شر لنيوان مسلمانا يا كربدستكنا هي نازل نزور بيزوريك حاكم وكاربديست للسدم إسلامه ولمسلمان كاربديستي مسلمان هل للسدم يزيد يزيدي كري معاوية كالزهر دمي أوى ظلم زوري كي زور بيت وكسيك اللواني كواء هلما بفاسقنا يا يزيد يزيدي كري معاوية شيخ اسلام رحمته لا يسب ولا يحب لا يسب يعني جوان بيزيدي نالين بلاهم لا يحب يعني كي لا يحب ان لا يحب محبة الصالحين وكو مسلمان مسلمان أما وكو الصالح وش ماننا بي شوك الصالح لي أميريكي فاسق هل سردمي يزيد كوري معاوية، همو كارب عمر كوري عبد العزيز نبي، وعندك لبني أميكا خلطي كتشاك بونا، عيش زور بكامي، قد وقع منهم ما وقع من الجراءه والحوادث العظام، أو اندا كالي خراب أو اندا فيتني قوليانا قولي قولي ديس بشاوته، زورشتي قوليانا للدورة الإسلامية، بتابد العباسي كان رويداها، لا أموكانش اللي يزيد وعندي كتيرش. تنهار أمريكا عبد العزيزو خلتيش كم نبي له حكام كارهدست؟ لدى قد وقع منهم ما وقع من الجرأة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاي في ولاية أهل الإسلام. ومع ذلك فسيرة الأئمة تجعلهم مفتناء. تجعلهم متصارع شروري. كدش بيق عندك؟ أم حكمك بلامربو حكمك؟ أمك بلامربو يتر؟ بالا موقفي علماء اهل السنه والجماعه ومع ذلك فسيره الائمه الاعلام والساده العظام معهم معروفه مشهوره لا قال كان استكان ابونا دوله هرچوني بوير لا قال ابونا للشرعيه لا ينزعون يدا من طاعه دستيان لبيعاته لطاعه امام رانا كشهد دعواته خروج نكدوا دجي حكام كاربدس لا لا ينزعون يدا من طاعه فيما امر الله به و من شرع الاسلام و واجبات الدين مثلا لجي hadدا لحجدا لهاشتكا و قيسي بامام بوبيه لغا ليابنا امال غا لغا لوشا نوكريتو عمالتو سرداني حكامو كاربدستو فيادا هالدانو مدحو يعني فوشني تعاني خلقو انا نكدو. بلان ملامح لفشه بدلوك ثم ضرب لذلك امثله هندك جهندك نمونيه نعوته و لكتبي بروسانيه فقال وأضرب لك مثلا الحجاج بن يوسف الثقفي مثالك بنموني حجاج ينموك حجاج بنمونيك ينمو وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء حجاج كوري يوسف أولا ما عرف بكرافي لنا ومسلمان الظلم دا ولكشتن دا إسراف كذب أولا دخل في أنقى التالب واندخل في كشتب وانتهاك حرمات الله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 هجومي كده تسل مكة محاصرين مكي كده لا كانت قدام مكة هركس يا أخوي بنا داع مكة البشر اللي قال لك، والسباحة يعني أوي كوا مكة محرمة مكة وبيت محرمة وبلاد الله الح الله الحرامشة اللي قالها وشأ أو كان وقتل ابن الزبير عبد الله بن الزبير كفتوا مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواب العراق لقد قال ابن الزبيد يعني قراء خوي قوي في شان و وبقسكت ذنو فرمان بالداري خوي بو حجاج كوري يوسف في شان دا خلق مكة هميان بيعاتهم في دا وهروها خلق مدينة وخلق يمن وزور في عراق والحجاج نائب يعني والي بولسكو فنائب عن مروان كخليفه ابو مروان مروان كري حكم ثم عن ولده حجاج جالك تريش بويا والنائب عبد الملك كري مروان ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد كسجل خلفاء يعني بيعتها ندوة ب بمروان أهل حل وعقد بيعتها في ندوة. ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته لقلوش بيعاتي جندلاوة بالله ما هل بقصش ينكدوا لحلال دا له فيما تسوق طاعته لويكوا فيما تجوز طاعته لهارشونيكا جائز ب بقصبك بونا من يسلأ أهو لكاربة لمرور لو سانيكوا كالي دولت لأرواد من الرواء وناشرعينيا أكريبا غيمن فاري كاربة نادم فاريق أو نادم فلعنشذ بمرور بقانين نارهم مدري سود أو مكان وبازار كان وهاي شيء بقسيح وكم ناكم اللي بيرى فاسقان بيرى فيما تسوق يعني فيما تجوز طاعت فيه من أركان الإسلام واجبات وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه عبد الله يكري عمر وغير عبد الله يكري عمر يشأواني كوا لسردني حجاج جياون لصحابة بلان بربا حجاج نا وستان ولا يمتنعون من طاعته يعني بقسي حجاجا أكيد ومنعي خيانا أكيد لا بقسك ذني فيما يقوم به الإسلام ويقوم به الإيمان لشتاني كإسلام بوأت شبر روا وإيمان بوتها وعبه وكذلك من في زمنه من التابعين وهل وهاء غير صحابة اشتابعين كابن المسيب سعيد كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباحه ونظرائهم من سادات الأمة واستمر العمل على هذا كان بمشي ويبردوان بوا مسلمان بمشي ويتعاملين يبكر بلسان كذواء علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام برا أو فاجرا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 فلم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين كسر لأهل علم ولأهل دين. لقال ينبو وقتلوا خلقا كثيرا خلقك الزوريشان كشتاب نس الحكم وجمعا غفيرا جم يعني جماعة يعني عدد كثير جمعا غفيرا غفير جم هادوشان بمعنى الجمع دي بس الغفير كادوا يجمع هاد للتكثير شيخ سمير عباس السفاح اللي انه قتل قتل يعني وجمّن غفيرا من بني اميه وأمرائهم ونوابهم وقتلوا ابن هبيره امير العراق كاتكاتن أمير امير العراق بناوي ابن هبيره انقش وقتل الخليفه مروان كأميبو مروان حكم حتى نقل أن السفاحة قتل في يوم واحد نحو ثمانين من بني اميه لا رجزه هاشتاق بسله اهل بيتي بني اميه لا أمية كان كانكشتوا فوضع الفرشه على جثثهم وجلس عليها يعني او هاشتاك هزبك و جو سري ببرايا بي و جو دائنو جيك أبخرا سري فرش لباني داخو لباني دانشا و بالمطاعن والمشارب وتين تنخواردن و خواردن و سري بيخوى. مسلم بمسلم <تصفيق> مسلم بمسلم كارب دست كارب دست دستي كده الظلم المشتهي أكاد هسي جنا هاتو أمانة أمانة كافر نوا نوا نوا ومع ذلك لقى الله ماشاء من عباد سكان تماشى فزان سيري علماء إسلام وسنت ونلقى ومع ذلك فصيرة الأئمة كالأوزاعي والمالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع هركز علمي هبه شارزايل علم به أزانيه هالويستي أمانك نوم هنا الأوزاعي مالك زهري أوانيتر موقفياً موقفياً إيجابياً على كلام كارو يعني بلانبلياً ناوستعون رئيزياً لين جتوى وقصياً كدون نشتكى كشي حلال قت والطبقة الثانية من أهل علمي أدواء امانيش تابعي تابعينيش كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل عن البخاري ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن نصر وإسحاق بن راهويه وإخوانهم وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام شنلين بدعي خلق قرآن وبدعي جهمية وبدعي زور شتيك وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات ودعوا إلى ذلك سجنك لان امتحانكرا امتحانك لان أقول أولا الله يأكوجين تعزيب دلات شناكز رايكز وامتحنوا فيه وقتل من قتل في أحمد بن نصر ومع ذلك فلا يعلم أن أحد منهم نزع يدا من طاعة. ما يحمل كالسجن كذلك بلا مر بحكم النوذة. كان دين كسك كجراء وكرايكد وكامتحان كلاوة. كالسجنة تواب الله أمدى خروجك ولا رأى الخروج عليهم. رمشي ويا الشيخ اللطيف الكتابة الدرسانية أمانيها مينا إلى أن يقول الشيخ رحمه الله لهذا المخاطب فإن حاك في صدرك الشيء أن بلام أغر هر شتيغ لدلتا خورا درباري حز لخوروجك لكاربادست الرقض لكاربادست بيو دجيبوه سيتوا فأكثر من التضرع إلى الله أنجا دعابك فأكثر من التضرع شونك أول الشيطان أول الشيطان هل تنا برامبر بكاربادست أيوه لسنودك أيوه فوزايق لملاتبنكوا فأكثر من التضرع إلى الله والتوسل بالأدعية المأثورة. كومالك دعاء بكار بيانوك ووسيليك داوال وخابك. وكرر النظر عن جابت شبخي ونواه. فيما عليه تاريخ بن غنام من كلام الشيخ الإسلام يعني محمد بن عبد الوهاب. شك تيبي تاريخ ابن غنام بخي من كلام الشيخ الإسلام شبزان محمد يقول عبد الوهاب. شون موقفي شون بواه. فقد بسط القول في هذه المساله في رسائله واستنباطاته كابو بوجه بسي تاريخي ابن غنامكا تنكا مفيد نكهه فنيوان كركاني فيها كركاني فيصاله ولسدمي فيها لسدمي يعني دولتي السعوديه وابويا كمان جروت تقدير الشيخ محمد كوروبي عبدوها كدوى على شربو سدمي بوكتي بكاني او بزن توجيهاتي او شوانه وهل هو كتبكاني بكاني اهل سنج فرن لون صاحاحاحا أخير من أكاً في حلوية ما لقل كارود السكان مانا حلوية ما هي و تندروز بها نا في حلوية ما بردوام شو روش سادان يمكين نا بمعنى بودنيا نا ندجشان بوستين دعاء خير يمبوكين واهي جاوش مالك السكان يمنيا وصل الله عالم حماما